شديد فمن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنمه من تولاه فأنه يضل ويهديه إلى عذاب السعيد يا أيها ثم في ريب من البعث فإن خلقناكم فإن خلقناكم من تراب ثم من, ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة